وشهادتي محمد بن هو رسول الله اللهم على محمد وعلى ال محمد كما على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ثم اما بعد فهذا الأخير في التعليق على جمع الكلام المنقول في جمع اخبار مغفره الذنوب من اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلمنا في ثلاث لقاءات متوليات عن اخبار مغفره الذنوب وان الله تبارك وتعالى قد اراد رحمته على عباده وامتن عليه ببعض الامور من الاخوان والافعال التي اذا فعلها المسلم خاصه بها التقرب الى الله عز وجل غفر الله عز وجل بها ذنوبه وذكرنا خلال القائم بين اهل العلم هل الذي يغفر الكبائر او الصغائر والظاهر ان الكبيره لها ثوبه خاصه وهذه الاسباب التي ذكرناها هي في مغفره الصغائر وفضل الله واسع ونرجو للجميع الاجر والثواب والمغفر هذا كما قلت الدرس الرابع والأخير ولعلنا نذكر الأسباب جملة ثم نفصل مجأة في هذا الدرس السبب الأول من أسباب مغفرة الزنوب الذكر عند سماع الأذان وصفنا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال عندما يسمع المؤذن وأنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه السبب الثاني من اسباب غفره النور المكت في المسجد بعد الصلاه ذكرنا حديث البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم السبب الثالث من اسباب مغفره الذنوب المشي على الاقدام الى صلاه الجماعه روى نماجه في سننه من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارات الخطايا اسباب الوضوء على المكاره طبعا كل هذا يعني ذكرناه وعلقنا عليه اسباب الوضوء على المكاره وإعمال الاقدام الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه سبب الرابع من اسباب مغفره الذنوب من وافق تامينه تامين الملائكه خرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه السبب الخامس لاحظ معي كلمة غفرة غفرة غفرة السبب الخامس من أسباب مغفرة الذنوب من وافق قوله عند سماعه سمع الله لمن حمده قول الملائكه حديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإيمان سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا البعصية إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده تقول اللهم ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما وثم من ذنبه استذر السابق صلاة ركعتين لا يسهو فيهما وإذا جاءه يعني خاطر في حديث النفس يدفعه أما ما اجبر عليه فهذا معقول عنه والله أعلم قال أخرج الإمام أحمد في مسنده عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الدفع ثم صلى ركعتين لا يسو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه انظروا إلى عظيم فضل الله ورحمة الله تبارك وتعالى أعطانا بالأعمال القليلة حسنات كثيرة وغفر الله عز وجل عنا سيئات كبيرة وصغيرة بأعمال ربما يدفو كثير منا عنها ولا يحفظها ولا يلقي لها بالا وما قالها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لشكمة فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وهذه الأسباب من الأخوال والأفعال التي جعلت أسبابا لمغفرة الذنوب ينبغي لكل مسلم أن يراجعها بين الفينة والفينة يحفظ منها ما استطاع لعله إذا وقع في ذنب فبادر إليها غفر له فعسله الله استعمله على عمل صالح فقبض السبب السابع من أسباب مغفرة الذنوب صلاة ركعتين وإفراغ القلب مما فيه سوى الله أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن عبثة قال صلى الله عليه وسلم ما منكم رجل؟ يقرب الدفع في الوضوء فيتمضمض ويستنشق فيستنسق الا الا خرق خطايا وجهه وفيه في اسمه يعني وخياشيمه جمع خشوم ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا خرط خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه الى المرفقين الا خرت خطايا يديه مع انامله مع الماء ثم يمسح راسه الا خرت خطايا راسه مع اطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه الى الكعبين الا خرت خطايا رجله مع انامله مع الماء فان هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي هو له وفرغ قلبه لله إلا صرت من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه تكلم أهل العلم في هذه المغفرة هل هي مغفرة الصغائر والكبائر أم لا؟ وقالوا هي مغفرة الصغائر واستدلوا ببعض الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام ما لم تغش الكبائر سبب الثامن الحج المغروض من حج البيت فلم يرفض ولم يكسق رجع كيوم ولذته أمه متفق عليه وقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث اخرجه الضارة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم أديموا الحج والعمر فإنهما ينفيان الفقر أديموا من المداور في الأرض تابعه بعض الناس يقول يعني كفاك حج واحدة ودع غيرك لا هذا كلام فارغ باطل مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام أديموا تابعوا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقرة والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديث سبب التافع مسح الحجر الأسود والركن اليماني الحديث وأخرجه الإمام أحمد من حديث عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا فيها أيضا مفحرة الذنوب ومعلوم ان الحجر الاسود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نزل من الجنه اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني ادم السبب العاشر الاجتماع على ذكر الله والذكر المشروع بصفته وهيئته وكيفيته المعروف وليس بالكيفيه المخترعه المبتدعه التي ما كان عليها سلفنا الصالح رضي الله عنه الاجتماع على ذكر الله هو الامام احمد في مسنده عن سهل بن الحنظليه وهي امه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مجتمع قوم الاجتماع المشروع وليس الاجتماع البدعي مجتمع قوم على ذكر والذكر هو المعهود المعروف لا دعاء فيه لا تعدل فيه ولا ابتداع فيه مجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم فيها أيضا مغفرة الذنوب وروى الإمام أحمد في مسنده عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم يدخلون الله تعالى إلا ناداهم مناد السماء من السماء قوموا مغفورا لكم سبب الحال عشر قول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أخرج الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل أرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر من حفظ هذا الذكر؟ من حفظه؟ قل هو من حفظه قل طيب هل حفظته من الدروس الماضية أم الآن من أول مرة من أول مرة نعم فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله السبب الثاني عشر قول سبحان الله وبحمده مئة مرة أخرى البخاري ومسلم مسلم من حديث ابي هريره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله وبحمده من قال سبحان الله وبحمده في يوم المئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده مئة مرة سبب الثالث عشر قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة دليله في الصحيحين من حديث ابي هريره قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل اكثر من ذلك وفيه أيضا له كفارة للذنوب ورفع للدرجات وله مثوبة عند الله كمن أعتق عشر نقاط سبب الرب قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الذكر الماضي لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوه الا بالله حتى نفرق ونحفظ الاثنين هذا الحديث أخرجه الامام احمد في مسنده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجره ورقها السبب الخامس عشر الصبر على المرض وفيه حديث أم العلاء أخرجه الإمام أبو داود في سننه قال عليه الصلاة والسلام يا أم العلاء أبشر فإن مرض المسلم يذهب الله عز وجل به يذهب الله عز وجل به خطايا كما تذهب النار خبث الذهب والفضه وأخرج الحاكم في المستبرك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصب المؤمن كفارة لاحظ معي ذكر الكفارة تنفض البنو كما تنفض الشجرة ورقها يا أم العلاء فإن مرض المسلم كفارة أو يذهب أو يذهب الله به خطايا واخرج الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ابتل الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل اكتب له صالح عمله فإن شفاه غتله وطهره وان قبضه غفر له ورحمه 16 ان تبت متوضئا طاهرا وهذه من الاعمال ما مر معنا كان من الاقوال الا ما كان من صلاه العبد وهي من الافعال لا يحدث بها نفسه فهذا ايضا من الافعال الاسباب التي تغفر او تكون سبب لمغفره الذنوب اقوال وافعال هذا الفعل الثالث أنت بيت متوضئا طاهرا يعني تبدا نومك وانت على طهاره ولا عليك اذا انتقض وضوءك بعد ذلك فمحض النوم ناقض كما قال بعض اهل العلم او مظلنا في الحدث اخرج الامام الطبراني في معجمه الاوسط عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وايضا اخرجه الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهروا هذه الاجساد طهركم الله فانه ليس عبد يبيت طاهرا الا بات معه ملك في شعاره ثوبه الذي يلي جسد لا ينقلب ساعه من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا السبب السبع عشر قول هذا الذكر اذا استيقظ من النوم بليل الحديث اخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر وعباده الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل وبواب عليه البخاري باب فضل من تعار من الليل من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ثم قال اللهم اغفر لي او رب اغفر لي غفر له او دعا استجيب له فان قام فتوضأ ثم صلى قبل صلاته السابق الثامن عشر حفظ طيب من يخله من يحفظ من اول مرة ما شؤون ما. احنا قلناه شاري اللفاة واللاثري نعم من تعرى من الليل فقال قل الذكر يازه الخير لا إله إلا الله أيون لا سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله مغفلي رفع لو في القمر تردد فصلى صلاته الثامن عشر صلاة الفجر في جماعة والذكر بعدها حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين. الحديث أخرجه التلميذي في سننه من حديث آنة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طل الفجر في جماعة ثم قاعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة سامة سامة سامة السبب العشرون المشي من البيت إلى المسجد متوضئا وفيه حديث الإمام أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فاحسن الوضوء ثم خرج الى الصلاه لم يقطع قدمه اليمنى الا كتب الله عز وجل له حسنه ولم يضع قدمه اليسرى الا حق الله عنه سيئه فليقرب احدكم فليقرب أحدكم او ليبعد او ليبعد فان اتى المسجد فصلى في جماعه غسل له فان اتى المسجد وقبل صلى يعني الحاضرين بعض من الصلاه وبقي بعض صلّى ما أدرك وأتم ما بقي، فأتم الصلاة كانت كذلك أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كانت كذلك يعني يُغفر له لأنه سبق الذكر في المغفرة يُغفر له السبب العشرُون السبب العشرُون العبادة في الهرج والفتن الإمام مسلم في صحيح الحديثي مع الأبياتار قال عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج في الهرج كهجرة إليا ومعلوم أن الهجرة تجب ما قبلها السبب الحادي والعشرون إذا أسلم المرء وحسن إتلامه فيه حديث الصحيحي عليث عبدالسعيد الخضري إذا أسلم العبد فحسن إتلامه يكثر الله عنه كل سيئة كان أزلفها وكان بعد ذلك القطاع الحسنة بعشر أمثالها إلى تبعماءة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها السبب الثاني والعشرون انتظار الصلاة بعد الصلاة خرج الإمام مسلم من حديث الربريرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أدلكم على ما يمح الله فيه الخطايا ويرفع الله به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباب الوضوء على المكان وكفرت الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرضا فذلكم الربا صيام يوم عرفة اخرج الامام الترمذي عن ابي قتاده قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده سبب الرابع والعشرون صيام يوم عاشوراء الحديث اخرجه الترمذي من حديث ابي قتاده هو نفس الحديث صيام يوم عاشوراء اني احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله السبب الخامس والعشرون القتل في سبيل الله الحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قول النبي صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئه الا الدهين السبب السادس والعشرون ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا حد والهم حديث الترمذي من حديث ابي حديث سعيد الخدري قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء يصيب المؤمن من نصب تعب ولا حزن حزن ولا وقب الألم والسقم الدائم حتى الهم مو وحتى الهم يهمه إلا يكفر الله به عنه من سيئاته السبب السابع والعشرون المؤذن يغفر له مدى طوضه الحديث أخرجه الإمام أحمد مسنده من حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم طبعا أخرجه بيحطي بشيء ولكن أنا أكتفي بما عندك المؤذن يغفر له مدى قوطف ويشهد له كل رطب ويابت وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة ويكفر عنه ما بينهما سبب الثامن والعشرون إذا تصافح المسلمان أخرج الطبراني وغيره من حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم إذا تصافح المسلمان لم تفرق أكفهما حتى يغفر لهما يعني الصغائر السبب التاسع والعشرون صيام يوم الاثنين والخميس اخرج الامام بن ماجه عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم ان يوم الاثنين والخميس تعرض فيهما الأعمال يغفر الله فيهما لكل مسلم في وهو مؤمن الا مهتجرين متهاجرين يقول دعهما حتى يتصالحا وهذا إذا كان في الدنيا لأمر دنيوي أما قد ذكرت قبل ذلك في شرح حديث أنه إذا هجره لأمر أخروي فلاه أن يهجره فوق ثلاث وقد يعني سياسة الزجم بالهجر وأنه رسول السلم هجر بعض أصحابه وهجر بعض أمهات المؤمنين وهجر بعض التابعين كسعيل بن المسيب أباه حتى وهجر عبد الله بن عمر ابنه بلال حتى مات إلى آخره. حديث سيد الاستغفار سبب من أسباب مغفرة الذنوب وهذا السبب الثلاثون. حديث أخرجه الإمام التلميذي وغيره من حديث شداد ابن عوف قال صلى الله عليه وسلم أنا أذلك على سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوه نعمة نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن لا يقولها أحد حين يمسي فيأتي عليه قدر الموت قبل أن يصبح إلا وجبت له الجنة اللهم امين ولا يقولها حين يصبح فيأتي عليه قدر الموت قبل أن يمسي إلا وجبت له الجنة سبب الحاج والثلاثين قولوا اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني حديث من صحيح مسلم من حديث صالح الأشجعي قول النبي صلى الله عليه وسلم كن اللهم مغفر لي وارحمد وعاكم وارزقني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك يعني أمور الدنيا أمور الآخرة سبب الثاني والثلاثون من من علم أن الله ذو قدرة على مغفرة الذنوب اخرج الإمام الطبراني عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم من علم أني قال الله تعالى حديث الفلسي من علم أني ذو قدره على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أحتفل في رواية ولا ابال ما لم يشرك بي شيئا وذكرنا في السبب الثالث والثلاثين الصلاة في بيت المقدس حديث سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سال الله عز وجل خلال ثلاثه سال الله حكما يصادف حكمه فأوتيه وسال الله ملكا لا ينبغي لاحد من بعده فأوتيه وسال الله حين فرغ من بناء المسجد الا ياتيه احد يعني الناس من المصلين ياتي المسجد لا ينهزه الا الصلاه فيه ان يخرجه من خطيئته كيوم ولدته امه السبب الذي يليه في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان قال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاه مكتوبه فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتى او ما لم تؤتى كبيره وذلك الدهر كله إلى هنا انتهينا فنبدا مستعينين بالله في تتمه هذه الاسباب وهذا السبب الخامس والثلاثون حديث انا اعلمك كلمات اذا قلتهن غفر لك او غفر الله لك روى الامام الترمذي في سننه من حديث علي بن أبي طالب وأيضا أخرجه الإمام النسائي والإمام الطبراني في الاوسط من حديث علي بن أبي طالب ختم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وابن عمه حيثرة المسلمين القرشي الهاشمي علي بن أبي طالب لا فتى إلا علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمك كلمات يعني يا علي ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن؟ غفر الله لك يعني الصغائر، وإن شرطي، وإن كنت مغفورا لك يعني الكبائر، كما قال بعض أهل العلم. قل لا إله إلا الله العلي العظيم، العلي الذي ليس فوقه شيء، لا يعلوه شيء في المرتبة وفي الحكم. فاعل بمعنى فاعل من على يعلو سبح اسم ربك الاعلى فهو العلي سبحانه علو قدر علو مكانه علو قهر علو منزله نعم وان كنت مغفورا لك يعني جعلها خطا ألا ليس في انما إنما ألا سؤال أين فإذا قال بلى وهذا مضمونه فهذا سؤال ماشي نعم قل لا إله إلا الله العلي ايش من أسماء الله ورد في كتاب الله تبارك وتعالى يراد به العالمية ودالا على الكمال الوصفيه والله عز وجل مختص أزلاً أبداً بعلوه سبحانه علو قدر علو مكانه علو منزله علو قهر سبحانه وتعالى الذي ليس فقطه شيء في المرتبة دي ولا في الحكم العلي العظيم العظيم اسم من أسماء الله ورد في كتابه مطلقا يراد به العالمية ودالاً على كمال الوصفية الذي جاود قدره وجل عن حدود العقول حتى لا تتطوره العقول ولا الاحاطه بكله حقيقته كما قال ابن ابي سيد لا يتفكرون في مائيه ذاته انما يتفكرون في اياته والائه لان العقول لا تدرك هذا ابدا لا اله الا الله العلي العظيم لا اله الا الله الحكيم الحكيم في روايه الحليم ايضا الحكيم وفي الرؤية الحليم الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة سبحانه وتعالى والحكيم ذو الحكمة الظالغة وكمال العلم وإحسان العمل وقد عرفنا الحكمة قد لذالت في غير ما دارنا الحكيم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم والعرش بخلاف الكرسي الكرسي كما قال ابن عباس موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى والعرش في اللغه سرير الملك وفي الشرع او في الاصطلاح العرش الذي استوى الرب سبحانه وتعالى عليه الرحمن على العرش استوى والعرش اوصف بانه عظيم اوصف بانه مجيد اوصف بانه كريم والعرش من اكبر مخلوقات الله وله قوائم وهناك حملة يحملونه والعرش ايضا على الماء والعرش له ظل والعرش يشعر ويحس ويهتز فاهتز العرش فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ كما قال النبي عليه الصلاه والسلام رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين فهذا ذكر حري بنا أن نحفظه فهذا سبب من أسباب مغفره الذنوب لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحكيم الكريم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين مرة أخرى لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحكيم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين السبب أو ذكر في السبب السادس والثلاثين من كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى أخرز الإمام التلمذي والبيهقي والطبراني والبزار ومن قبلهم الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله بن حرام أبوه الذي كلمه الله كفاحا وهو الذي قتل يوم أحد الأنطاري الخزرجي سلم أبو عبد الله المدني ولد بالمدينة أخرج له الجماعة وهو من أهل بيعة الرضوان كان مريضا فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصب وضوءه على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل يعني من الأمم السابقة ممن كان قبلكم لأنه فعل فعلا ما هذا الفعل وشريعة من قبلنا شريعة لنا إذا لم يكن في شريعتنا ما ينسخها وهذا هو الظاهر من كلام أقوال أهل العلم فبعضهم قال شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا فبعضهم قال شريعه من قبلنا هي شريعة لنا, شريعه لنا والظاهر كما قال فريق من اهل العلم ونقلته هي شريعه هي من كان قبلنا شريعة لنا اذا لم يكن في شرعنا ما ينافيها او يضادها ففي شريعه من كان قبلنا ان التوبه يقتلون انفسهم فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فاذا اذنب ذنبا اراد ان يتوب يقتل نفسه اما نحن في شريعتنا محض الدعاء والندم والبكاء والدعاء الى الله عز وجل يستجيب الله تبارك وتعالى بفضله وبرحمته شريعه من كان قبلنا اذا اصاب الثوب قرض بالمقاريض ففي شريعتنا ينضح بالماء ويغسل فشريعه من كان قبلنا شريعه لنا اذا لم يكن في شريعتنا ما ينفيها والله أعلم قال عليه الصلاة والسلام غفر الله لرجل ممن كان قبلكم كان سهلا سهلا إذا باع السهل والسمح من مشكات واحدة يتعلقان بمعنى واحد لين العليكة طلق المحية سهل, سلس المعامل. سهل المعاملة يعني لا يكشهر ويكفهر ولا يغلظ بالقول لمن كان له عنده دين أو يشتني منه بعض الناس سبحان الله تجد هناك غضابة في المعاملة وتجد خشونة ويرفع رايه الكهك يكهره في الكلام وما شابه لا فمجرد حسن المعاملة كما قال عليه الصلاة والسلام الدين المعاملة رحم الله رجلا أو غفر الله لرجل ممن من كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى اقتضى طلب دينه من غريمه بالرفق وباللطف وبالليل لا بالعنف والسب والكف والشتيمه السبب الذي يليه السابع وثلاثون قول سبحانك اللهم ربي وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك حديث أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت كان صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مجلس إلا قال سبحانك اللهم ربنا وفي رواية ربي وبحمدك أي بحمدك أسبحك يا رب أو بحمدك سبحتك يا ربنا سبحانك اللهم ربي وبحمدك لا إله إلا أنت أتغفرك وأتوب إليك وقال لا يقولهن أحد حيث يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان منه في ذلك المجلس من لغط وما شابه كان يقول ذلك ثلاثا قال العلماء كان يكثر من قول هذا, هذا الذكر يعني بعد نزول سوره الفتح الصغرى اذا جاء نصر الله والفتح فاكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قول هذا الذكر وذلك لان نفسه نعيت اليه فينبغي لكل لكل احد ظن انه لن يعيش اكثر مما عاش ان يكثر من هذا الذكر أو قام من مجلس يعني ينبغي لكل أحد قام من مجلس ظن أنه لا يعود إلى هذا المجلس واحيانا الإنسان يشعر يشعر فعلا إذا اقتربت منيته ونعيت إليه نفسه بطريقة أو بأخرى يشعر فيسن له أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من ظن أنه قام من مجلس لا يظن أنه سيأتي مرة أخرى أو يعود يستعمل هذا الذكر وكان الثلث الصالح يواظبون عليه ويسمونه كفارة المجلس في هناك رواية أخرى يعني يطيب المجلس أن نذكرها أخرجها الإمام أبو داود عن أبي برزة الأسلمين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باخره إذا أراد أن يقوم من المجلس أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى فقال صلى الله عليه وسلم كفارة لما يكون في المجلس وهذا الذكر ايضا قد ذكر في الوضوء بعد الوضوء يعني من قاله ايضا بعد الوضوء فتحت له ابواب الجنه الثمانيه حديثه عند الامام النسائي عن ابي سعيد الخدري من توضأ فقال وذكر الحديث وفي اخره قال كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يقصر الى يوم القيامه هذا الحديث اختلف في وقف وقفه ورفعه والرفع ضعيف فلعله موقوف وهو الاظهر ومعنى كفرت المجلس أي اللغط الذي يقع في سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لا في خسر هل يكبث هذا الحديث؟ طيب ماشي السبب الذي يلي ذكر في السبب الثامن والثلاثين من أسباب مغفرة الذنوب ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من أولادهما لم يبلغوا الحنفة الحنفاء إلا غفر لهم الحديث أخرجه الإمام البخاري وأبو داود وابن ماجه والترمذي والبيهقي وابن أبي شيبة والامام النسائي وأحمد وابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم أنا قلت البخاري طيب الحمد لله ما من مسلمين يموت يعني ذكر المسلمين وقيده ليخرج الكفار قالني في حديث أبي ثعلب الأشجاعي قال قلت يا رسول الله مات لي ولدان قال من مات له ولدان في الاسلام قيده حتى يخرج به الكفار من مات له ولدان في الإسلام أدخله الله الجنة أخرجوا الإمام أحمد والمحبان والطبراني وايضا عن عمرو بن عفة مرفوعا من مات له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا أدخله الله الجنة اخرجه الإمام أحمد وفي روايه ثلاثة من صلبه يعني ليس من ولد ولده ثلاثة من صلبه فهل يدخل في ذلك أولاد الأولاد؟ يعني هذا محل بحث والذي يظهر أن أولاد الصلب يدخلون ولا سيما عند فقد الوسائد بينهما وبين الاظن قال عليه الصلاه والسلام ما من مسلمين يموت لهما في روايه يموت بينهما ما عندك لهما ثلاثه من اولادهما في روايه بدون هذه هي الزياده يعني ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثه لم يبلغوا الحنث لم يبلغوا الحنث نعم الحلف يعني لم يعملوا معاصل قط لم يعملوا معاصل على ضبط الزاودي بفتح المعجم سيأتي ان شاء الله فتح المعجمة والمؤحدة الحنة وضبطت أيضا الخبر لم يبلغوا الخبر وهذا غير محفوظ والمعنى لم يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثان قال الإمام الخليل الإمام العربية بلغ الطبي الحنف إذا جرى عليه القلم والحنف الذنب قال تعالى كانوا يصرون على الحنف العظيم وعبر بالحنف عن البلوغ لما كان الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه فيه يعني في هذا الوقت لما بلغ بخلاف ما قبله وعلى هذا فمن بلغ الحنف لا يحصل لمن فقده يعني هذا الفضل يعني من بلغ لا يحصل للأب والأم هذا الفضل ولكن يرجى له الاجر لان معلوم أن فقد الولد مصيبه لا يحصل لمن فقده ما ذكر من الثواب وإن كان في فقد الولد اصلا كان لفيه أجر في الجملة قال ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من أولادهما لم يبلغ الحنفة إلا غفر لهما في رواية إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. أما في رواية إلا غفر لهما، نعم، في رواية ابن ماجد. إلا تلقوه في أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. يشهد له ما رواه الإمام النسائي عن معاية بن قره عن أبيه مرفوعا. وفيه ما يعني معاية بن قره أبوه. قرا بن اياس كان ياتي بابنه في مجلس النيره فكان يلاعبها فمات فحزن عليه فجاءه النبي عليه الصلاه فقال له ما يسرك الا ان تاتي بابا من ابواب الجنه الا وجئت عنده يسعى يفتح لك او كما قال عليه الصلاه والسلام قال الا غفر لهما وفي روايه الا ادخلهما الله الجنه بفضل رحمته اياه اختلف العلم في الضمير رحمته يعني بفضل الله تبارك وتعالى ورحمة الله للأولاد قال ابن التين الضمير للاب يعني بفضل رحمة الاب اولاده لكونه كان يرحمهما في الدنيا فيجازى بالرحمه في الاخره والاول اولى يعني الضمير يعود على رب العالمين ان الله عز وجل يرحم الاولاد واخرج البخاري ومسلم في باب فضل من مات له ولد وعند الإمام المسلم باب فضل من يموت له ولد فثاق حديثا عن أبي سعيد الخدري أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا يوما فوعظهن وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار قالت امرأة واثنان يا رسول الله يعني العدد هذا لا يفيد هذا التقييم الحق. واثنان يا رسول الله قال واثنان وهذا يشمل الذكر والانثى يشمل الذكر والانثى فالولد هنا ليس معناه الذكر وخرج مخرج الغائب وقوله ايما امراه انما خص المراه بالذكر لان الخطاب كان للنساء في درس النساء وهذا الكلام لا يعكر عليه حديث الامام مسلم عن عائشه رضي الله عنه لما قالت توفي صبي من الانصار فقلت طوبى له عصور من عصافير الجنه لم يعمل سوءا ولم يدركه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك يا عائشه ان الله خلق للجنه أهل وساق الحديث هذا لا يعثر عليه ان الولد لم يبلغ سن الحنث انما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهاها عن التسرع في الحكم وان تقطع بالتعيين لشخص بعينه بغير دليل، وقيل لا نهى نبي صلى الله أو نهاها لأنه لم يعلم يكن يعلم أو ما علم أين أطفال المسلمين ثم بعد ذلك علم أنهم في الجنة قال تعالى وَلَذِينَ آمَنُوا وَتَبَعَتْهُمْ ذريتهم أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَرِهِمْ مِنْ شَيْءٍ أو كما. طيب كنا يعني واعلم رحمك الله أنه إذا مات العبد يعني عوضه الله عز وجل يعني مات ولده عوضه الله تبارك وتعالى من طريق آخر ومن قدم ولدا فصبر فله الأجر وإن لم يأخذ هذا الأجر بعد الاحتلال واضح الفرق طيب قال في السبب التافع والثلاثين ما من نفس تموت هذا أخرجه طيب ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله روى الإمام أحمد والنساء وابن, ماجم وابن أبي الشيبة والطبراني والدارمي والحميدي من حديث معاذ بن جبل قال صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله يعني لا يكفي النطق فقط إنما لا يبد بالإكرار والإخلاص بصدق من قلبه ولسانه مع العمل ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله له السبب الذي يليه قال فيه سبب الأربعين من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت ما قدر له يعني يصلي ما شاء الله وفيه دليل على انه ليس قبل الجمعه سنه مؤكده قبل الجمعه لا مؤكده ركعتان او اربع ركعات كسنه الظهر انما السنه البعديه لسنه الجمعه ركعتان او اربع او ست وهذا على ما جاءت به الروايات انما اذا دخل المسجد يصلي ما شاء الله له ان يصلي متنفلا نعم فين وقت الكرى لا لا يصلي حتى يصعد الإمام المنبر هذا يوم الجمعة وأما ما لوزن ماجعل ابن عباد كان رسول صلى الله يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل من شيء منهن ففي إثناده بقية وبشر ابن عبايد والحجاز ابن أبصاء وعقبى العوقي وكلهم متكلف فيه طيب فصلى ما قدر له ثم أنصت أنصت إذا سكت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل أي ثلاثة أيام يرد بذلك يعني ما بين الساعة التي يصلي فيها الجمعة إلى قبلها من الجمعة الأخرى والظاهر أن غسل الجمعة واجب خلافاً لمن جعله مستحباً فالنبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب في أصح أقوال أهل العلم ماذا قول أبي وعمار بن ياسر وابو والحسن وروي عن مالك ومذهب ابن حزم وحديث الصحيحاني غسل الجمعة واجب على كل محتلم والمحتلم ليس معناه الذي أجنب إنما معناه الذي بلغ الحن كما قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بدرع وخمار فالحائض لا تصلي ولكن معناه المرأة التي بلغت الحن أو بلغت الحن وأيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام من جاء منكم إلى الجمعة فليغتفل وفي الصحيحين من حديث ابن غير حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما وحديث أبي داود والنساء حديث حقصة على كل محتلم رواح الجمعة وعلى من راح الجمعة أن يغتسل، فهذه الأحاديث فيها غسل يوم الجمعة واجب أما حديث من اختسل يوم الجمعة فقد أحسن ومن توضأ أو كما قال فبيها ونعمة فالحديث ضعف ضعفه صديقه من أهل العلم وعلى فرض صحته فهذا يعتبر صارف من الوجوب إلى الاستحباب ولكن الحديث ضعيف فيبقى الأمر كما هو عليه ولا يعكر على قول النبي عليه الصلاة والسلام فهم إنسان ولا نصب الخلاف يعني يوم العلم نصبك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول سفيه كلا ولا نصبك الخلاف جهالة بين النصوص وبين قول فقيه فالنصوص ثابتة ولا يعكر عليها حادثة عين أو قول قائل أو ما شابه ذلك السبب الذي لي من أسباب مغفرة الذنوب من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل وتطهر فأحسن الطهور ولبث أحسن الثياب الحديث أخرج الطالسي وعبد الوزق المصنف وابن خزيمة والحاكم في المستدرك وقال الصحيح على شرط مسلم وقال البصري إثند الصحيح رجال ثقاء أخرج الإمام أحمد كذا في بسنده وابن ماجه من حديث أبي ذر قال قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة يدخل وقت غسل الجمعة بطلوع الفجر وهذا قول الجمهور يعني وقت الغسل من بعد صلاة الفجر فجر يوم الجمعة فاحسن الغسل وتطهر المبالغة في التنظيم. فاحسن الظهور. العشاء. اذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. الله للمغفرة فإذا تخلق شر لا يحصل أو لا تحصل مغفرة وذكر أيضا هناك شروط أخرى سيأتي بيانا من اغتاثل يوم التمعك فأحسن الغسل وتطهر فأحسن الطهور المبالقة في التنظيف يعني لذلك فكره من باب التفعيل التكلف والتكلف المرد به التنظيف بأخذ الشاي بمثلا وقص الظفري وحرك العان ومرد به تنظيف استيام كذا قال وتطهر فاحسن الطهور ولبس من احسن ثيابه وبث ما كتب الله له من طيب في روايه من طيب بيته وهذا مؤذن بانها السنه انه احتاذ ان يتخذ طيبا في بيته فينبغي لكل مسلم يسمع هذا ان يتخذ طيبا في بيته لنفسه ويجعل استعمال هذا الطيب عاده له قال او طيب بيته او دهن اهله المعنى في الاتهان إزالة إزالة شعر شعر الرأس واللحية يزدهر، ومن كان له شعر فليكفه ويزيل الشعر ولمتشف يعني يتزين ويخرج في ابهى صورة لصلاة يوم الجمعة. قال ثم أتى المسجد فلم يلغى يلغى الله أيضا يكون بالفعل لا يكون بالكلام فقط الله أحيانا يكون بالفعل. كما قال عليه الصلاة من مس الحصى فقد لبأ ولم يفرق بين اثنين فيه الحظ على التفكير يعني المعنى هذا الحظ على التفكير حتى ليفرق بين اثنين ولا يتخطى الرقاب وقيل معناه لا يزاحم لا يزاحم اثنين او رجلين يدخل بينهما لأنه ربما ضيق عليهم خصوصا في شدة الحرق وذكر زيادة على هذه الشروط يعني الأجر هنا معلق على هذه الشروط وفيها زيادة هناك بعض الزيادة في أحاديث أخر مثل المشي وعدم الركوع ومثل ترك الأبى حديث أبي أيوبا ولم يؤدي أحدا لغفر له ومنها المشي إلى المساجد وعليه السكينة هذا أيضا شرق عشرة شروط لحاديث أبي أيوب ثم خرج عليه السكينة حتى يأتي المسجد ويدن من الإمام كل هذه شروط يبقى في الحديث هذا شروط سبعة وفي ذاق الحديث شروط أخرى إذا أتيت بهذه الشروط كانت هذه الأفعال سبباً لمغفرة الذنوب إلى الجمعة التي تليها أو غفرة له أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال في السبب الثاني والأربعين من أكل طعاماً ثم قال حديث أخرجه الإمام أحمد المسنبث من حديث معاذ بن أنف عن أبيه قال عندك عن أبيه اكتبها قال صلى الله عليه وسلم من اكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه عندك وما تاخر هناك لفظ وما تاخر وهذه اللفظه لا تصح من ذنبه ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر لفظة وما تأخر فكت عنها بعضهم وقع في بعض النسخ وهذا ليس محفوظ لفظة وما تأخر وليس في التلمذي وبي داود هذه اللفظة والظاهر أنها ضعيفة وما تأخر هذه قال في السبب الثالث والأربعين من صام رمضان ايمانا واحتفالا ذكرناه قبل ذلك في الكلام على شهر رمضان من, من صام رمضان إيمانا بفرضيته واحتفابا الأجر من عند الله غفر له من تقدم من ذنبه وكذا من قام ليلة القدر إيمانا واحتفابا غفر له من تقدم من ذنبه قال في السبب الخامس والأربعين من صلى عليه مئة من المسلمين الحديث أخراج ابن أبي شيبة في المشكل والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه مئة من المسلمين غفر له في حديث من صلى عليه أربعون فنصعار من صلى عليه مئة وفي لفظ من صلى عليه أربعون وفي حديث ما من مسلم يجهد له أربعة بخير إلا أدخلهم الله الجنة مئة أربعين أربعة قيل وثلاثة يا رسول الله قال وثلاثة يشهد له ثلاثة بقيت قيل واثنان يا رسول الله قال واثنان كيف الجمع؟ نعم سيدنا وزعني المسلم تقيدون من المغفرة من المغفرة يقولون المتصر يقفعون لا يشهدون لا أي لا ما يشهدون فالجهز المسلم ورما أقولون أن هذا هو مغفرة ما يشهدون ومصطع عليهم <تصفيق> تمام هو قضية الجمع هنا هذا كلام طيب يعني بقيد أنه لا يشركون بالله شيء ولكن بتكلم في مثالة العدد هنا مئة في لفظ آخر أربعون لا يشركون بالله شيء في لفظ آخر أربعة يشهد أربعة يشهدون أن لا إله إلى الله ويشهدون له بقيد في لفظ آخر ثلاثة ولا ثلاثة في لفظ اثنان, اثنان فكيف الجمع العلماء يقولون كان هذا جوابا لسائلي مختلفين فكلما جاء سائل يسال الرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه ولو كان السائل طلب الاقل لأجابه النبي عليه الصلاه والسلام تيسيرا ورحمه بالمسلمين لانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى واخرج الامام النسائي من حديث ميمونه ما من ميت يصلى عليه امه من الناس الا شفعوا فيه أو شفعوا فيه قال أهل العلم الأمة أربعون وفي لفظ ما من رجل المسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه هذا لفظ الإمام مسلم الذي أشار إليه أقول والجمع بين هذه الألفاظ كما قال القاضي عياض هذه خرجت هذه الألفاظ يعني خرجت أجوبة لسائلين فألوا عن ذلك فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد عن سؤاله قال في السبب السادس والأربعين قبل الأخير ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم روى الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا لأن الرحمة من صفات الله تبارك وتعالى والله عز وجل يحب من اتطف بها ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم لانه سبحانه وتعالى يحب العفو ويحب الصفح ويحب المغفره ولانها ايضا من صفاته ويحب ربنا سبحانه وتعالى من تخلق بهذه الصفات ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لاقماء القول ويل الاقماء يعني شده الهلكه لمن لا يعي اوامر الشرع ولم يتادب بادابه والاقماء بفتح الهمزه جمع قمع وهو الإناء الذي لا يستوعب ما وضع فيه من الماء أو غيره لا يستوعب وهذا تشبيه فشبه الشارع من لم يعي أوامر الله وينفذها كالإناء الذي لا يستوعب ما وضع فيه من سائل أو من ماء أو نحوه قال ويل للمصريين <تصفيق> ويل للمصريين <تصفيق> اللهم المستعان لا في هناك وناس يعني يحملون اللفظ ما لا يحتمله ويسلبون من اللفظ معناه اذا كان هذا سيساعد بدعتهم انك ويل للمصرين لا حول ولا قوه لا حول فلا الا بالله طيب قال ويل للمصرين المصرين على الذنوب والمعاصي المصرين عليها العازمين على فعلها والمداومين عليها فتهددهم بالويل وتوعدهم بالويل شدة الهلكة أواب في جهنم ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون على الذنوب والمعاط العازمين على فعلها وهم يعلمون أنها معصية ويصرون عليها وهذا أعظم من الذنب نفسه قال في السبب الأخير في السبب السابع والأربعين والحديث أخراجه البخاري من حديث أبي مريرح قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا أصاب ذنبا أو اذنب ذنبا هذه رواية فقال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت وفي رواية أصبت ربي أصبت ذنبا فاغفره في رواية فاغفر لي فقال ربه علم عبدي ما عندك اعلم روايه علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به, يأخذ به يعني يعاقب على فعله ويعاقب فاعله. وياخذ به غفرت لعبدي لاحظ معي كريم عفو الله وعظيم عفو الله غفرت لعبدي ثم مكث ثم تفيد الترطيب مع الطباخ يعني بعد وقت ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا في رواية أصاب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر إما نفس الذنب أو ذنب آخر جديد فاغفره لي في رواية لي قال أعلم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به يعاقب فائله غفرت لعبدي ثم أصاب ذنبا فقال ربي أذنبت آخر فاغفر لي قال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي قد غفرت لعبدي قد غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء يعني معدابة يذنب ويتوب ويرجع يطلب المغفرة من الله فالله عز وجل يغفر له في رواية حماد اعمل ما شئت فقد غفرت لك في هذا الحديث فوائد منها ان المصر على المعصية ليس مستحلا كما يقول البعض المصر في مشيئه الله ونغلب الحسنه التي جاء بها والحسنه التي جاء بها هي اعتقاده انه لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه وان له ربا خالقا يعذب على الذنب ويغفره له اذا ساله المغفره اما اذا ندم واظهر التوبه والله يتوب على عباده ما لم يشرك بالله شيئا وفي الحديث الندم توبه هذا الحديث حسن عن ابن مسعود واخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم وفي الحديث ايضا فائده عظيمه الاستغفار وعظيم فضل الاستغفار وعظيم فضل الله تبارك وتعالى وسعه رحمته وحلمه وكرمه وفي الحديث ان العوده الى الذنب اقبح من ابتداء الذنب لانه انضاف الى الذنب نقض التوبه لكن احسن منه طلب المغفره طلب المغفرة عاد لنفس الذنب نقض التوبة نقض توبته وهذا قبيح واضاف الى ذنوبه ذنبا اخر وهذا اقبح لكنه محا هذا بانه عاد الى التوبه فهذا احسن منه لانه انضاف اليه ملازمه الطلب من الكريم والالحاح على العليم سبحانه في سؤاله والاعتراف بأنه مخطئ حتى يغفر الله عز وجل الذنوب قال الإمام النووي الذنوب لو تكررت مئة مرة بل ألف مرة وأكثر من ذلك وتاب الإنسان في كل مرة قبلت توبته قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ففي كل مره يسال ربه المغفره ويسال ربه التوبه يتوب الله عز وجل عليه ولو تاب عن جميع المعاصي توبه واحده صحت توبته باذن الله تبارك وتعالى كانت هذه ايها الافاضي بعض اسباب مغفره الذنوب سائل الرب سبحانه وتعالى ان يجعلها في ميزان الحسنات انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك يا تو لي في اللقاء القادم ان شاء الله